صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا ت اياته وليتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب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 فاذكر عبدنا أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ض غ ف ا فاضرب به ولا تحنث إ ن ا وجدناه صابرا نعم العبد إ ن ه أ و ا ب